وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِن يَن بِأَنْفُسِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَغْنَى وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُذَكِّرُ مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا